وَبِالْحَقِّ أُنْزِلَ مَا هُوَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤُوهُ عَلَنًا النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا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 كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولٌ وَمَا يَحْزُنُونَ لِلأَقْوَانِ يَبْكُونَ وَلَئِنْ يَذِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْدَعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَجْعَلُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتفي بين ذلك سبيلا وقلنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل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 وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا